Bismi l-hiruhafna, niruhafni. Jo, juhallavina, amen ullat, tattarhidu, adu, iwadu, kum, aguli, adu, kuna idaihim, tulkuna idaihim, bilma wadat, iwakodeke, faru, vima, happo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 وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً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 ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُ بِهِ مُؤْمِنٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُنَّ وَلَا يَزْنِينَ ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتون ولا يأتين ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونك ولا يعصونك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله In Allah Rahurur Rahim, Ya-yu-Halladina Alaihim, Rahman Rahriballahu, Alaihim, Radiya Isumin, Al-Ahi Kamaya Isel, Kumferu, Kamaya Isel, ashabil,